بعد هذا تنبيه انسان لا يتعلق بهذا بعض الناس يكون هنا يحضر دروسا على ما عنده ثم ينطلق يمشي اذا ذهب واراد شيئا ياتي وقت الدرس لكن بعضهم ماذا يصنع او ربما هذا يكون في فرد او فردين او ما الى ذلك ماذا يصنع ياتي مثلا في الصباح ياتي بين الظهر والعصر يأتي في وقت هذا، فيلقى الناس يسلمهم. فإن ذلك كمثل شخص الغالي عنده ما عنده، ولهم لا أدري كم لا يحضر الدرس ولا يذهب. يأتي يلقى القوة يسلمهم عني. يلق يذهب إلى الغالين وفي بيوتهم وهم أن هم الأدب بدون يستقبلونه أنهم يعني يسلم يسلمهم أنه يريد أن ينصحني أكين شاخد يريد أن لماذا لأنني اراد ان يتكلم بجهل قلت له اكتب شككت وانا أسكت كل من يتكلم بجهل طالما انني استطيع الطالب الذي يتعلم ويسال ويريد ان يفهم ويناقش حتى لو لم يفهم مره ويسال مره اخرى وبادب اهلا وسهلا على عيني ورأس لكن شخص قليل الأدب قليل الأدب والله قليل الحرص على الخير أحواله سيئة والله لا أحتمل يعني يكف قليلا لا أحتمل أن أنا تكلم معه والله لله يعني أفضر لنا ثم بعد هذا يأتي يظن لا يشعر بنفسه ويريد أن يتكلم ويأخذ انسي إلى الإخوة يكلمهم هنا ويكلمهم هنا ويكلمهم مع غيني يقول له شيخ في هذا الوقت في حرب مع الكلام حرب مع ماما لو وجدنا شخصاً أو شخصين او ثلاثة او اربعه او خمسة او ستة من بلد ما فعلوا امورا ليست جيده تكون في حرب مع هؤلاء وانت ماذا تريدني تريدني ان ارى قليل الادب يتمادون في قله الادب وانا اسكت هذا ليس من الحكمه ولا يجوز لي هذا لانني هنا والحمد لله لست في موقف ضعف حتى اخضع لاحد او حتى اسكت عن احد أما أن يكون شخص لابد أن أترفق والله أنا أترفق واترك الناس يعلم الله واذا فلو أنني لا أترفق واخذ الشخص بجريرتي واخذ الشخص بالخطأ واخذ الشخص بكذا لكان كل من أرى منه شيئا كل لهم شيئا لا نريده انتهى الامر ولا اسامح في خطا ولا أحلم عن شخص يفعل ما يفعل ويقصر فيما فيه يقصر أنا لا احتمل شخصا ابتغاء وجهه، ولا أحلم عن شخص لأنني أريد منه شيئا. واضح هذا؟ يعني أنا لا أسكت عنك لأنني أخاطب منك، أو أشتى منك، أو أرجو منك حذمة، فلا أريد أن أتكلم فيه حتى عنده. لَأَنَّيَأَدَبُ الْتَطْمَئِنِ أَدْبَ الْجَدِيدِ او انا اكثر منك انك تتكتب عن انسان انا ليش فينبا فانا اشكت لأجلي هذا لا ما اشكت لي هو هذا الذي ينبغي يتبع عليه واتبغي يتبع عليك كذا اذا كان ينبغيا نسكت إذا كان الابضل والارضة جمعنا نسكت رابا وان امر يحترق من شخص عن الناس أتظن هنا نحن طلبة وجئنا نسلسون حتى تعلمنا صحيح وإذا فأنا أتكلم عن البخاري في الشارع يتكلمون كل كن أعرف عنهم صحيح المدلات إذا أنا أتكلم في الشارع كثيرا ماذا قلنا تعال أنت كيف هذا لا تتكلم أحدا أو أنت كذا وإيجاثب وإيجاثب أنت فيهم في الشارعين لكن الذين يقولون نحن صلاب علم والله وهل تتوقعون أن امثال هؤلاء يستمرون في طلب العلم شخ المعلم هو مدرس يتفاول عليه في وجهه ويتكلم عنه في هل تتوقع له توفيق لمستمرار في طلب العلم وهو ما لا منه إلا الخير حتى في تأجيل والله هذا خير له إن كان يعقل إن كان يعقل ولكن كثير من الناس لا يعقلون المرء كان يشتد عليه أبوه يشتد عليه مدبسه يقول لماذا يشتد عليه هذا هو كثير جغير لكن الآن الحمد لله أن يشتد عليه أو كنت أرجو أن يشتد عليه تنت أرجو, أرجو أن يجبروني على كذا مع أنه لا هذا صحيحا وذلك حقيرا على الناس ولكن إذا كان توجيه إلى الخير وزجرا لأجل أن تبتعد عن الشروا يا والدي يا أمي أنا لي أصدقاء دون أن يخرجوا يحرق بي دون أن يأخذوانا كأعلى معي، يقول لا لا تذهب معه، فهمت هذا؟ يقول إن لا تذهب معه، فلماذا أنا أريد أن أذهب معهم؟ فلا لا تذهب، وأنا ماذا؟ قد أحزن شيئا، لماذا لا أذهب معه؟ يعني مش بنمشي لا أذهب وأرجع، هذا في مكان قريب وأرجع. أنت معي، أنا مثل لا تذهب معهم، وأجزنك الحمد لله، جزاه الله خلو لا تذهب معهم. لو أنني اجتهدت قليلا وهذا لم لم يحصل. لا أريد، لا لا أريد أن أذهب. كيف؟ أو أذهب مع مثلا أصدقاء الآخرين؟ أقول لماذا يمنعونني من الذهاب؟ طب. لكن هذا تحمد الآن أن أنهم اشتدوا ومنعوني من هذا الأمر. مع أنه في نظري انهم منعوني مما من شيء انا احبه او انا أريده صحيح ولا لا هكذا الامر هكذا الامر وانا واجب عليه لانه اذا كان واحد او اثنان او ثلاثه لا ادب عندهم او ليس عندهم كثير من الادب وليس مستعدين للتادب فانا اعلم في المقابل ان ناس كثيرين عندهم تادب ومستعدون للمزيد من الأدب ويرجون هذا ويحبون هذا وبعض الأقاصيحنا يقول إذا والله أكثر من أكثر من أكثر من بلد من الشرق والغرب يقولون إذا وجدت واحد منهم يقول إذا وجدت عندي شيئا تخبرني انا نحن نشأنا في مكان ليس فيه اداب فربما نفعل شيئا خلاف الأدب بدون قصد فإذا وجدت شيئا ف أخبرني لك شخص ثاني نتكلم عنه عن إخواني يقول لنا وإخواني جئنا من مكان ليس فيه الأداب الحزنة فأرجو أن تنبهنا على ما ينبغي. بعض الناس في المقابل يوفق أن يقولوا إياك أن تقول لنا أي شيء نحن سندرس ونحضر في درسك ولكن نحن أسيادك نقول ما نريد ونفعل ما نريد ونخطط ما نريد من أجل يأجل أي شيء يا أخي الذي ينظر هذا إلى بعض هذا ال... بعض الإخوة يظن أنهم مثلا يهددونني بشيء يقطعون عني ما لم يعطونني إياه أنا أخشى هذا يعني لأدب صحيح عناصر فالخلاصة أمثال هؤلاء الفارغين لا أحد يستقبلهم ولا يسلمهم الذي يصنع يقول لهم تريدون شيئا اذهبوا كلموني وإذا كنتم على ما انتم عليه لا تاتون امر تناسب الشخص ياتي في وقت لا درس فيه ماذا يسمع لله لماذا ياتي لهم هو فارغ بعيد ويريد ان يصرف غيره كذلك دائما هكذا شخص يخرج ويحرم الخير فهو يريد ان يصرف الناس على الخير حتى يتخلى بهم حتى يكونوا مثله ومصابون في عقولهم من حيث لا يدرون يلتعدون ويؤيد بعضهم بعضا يثبت بعضهم بعضا على السود يثبت بعضهم بعضا على السود الله أحزن لأجلهم لكن لا بد ان أكون حازما معهم والله يعلم سبحانه وتعالى من الذي يؤدي بهم إلى هذا لأن كثيرا من الناس بسبب فساد الباطل يسد عليه الظاهر لماذا هو يباد في هذا الظاهر؟ لماذا يسيء في الظاهر؟ لماذا يتعامل بالمعامله السيئه في الظاهر؟ لأن عنده فسادا في الباطل لأن عنده سوءا في الباطل لأن عنده خللا في الباطل تسونيا كم من كتب الوالد وهكذا وبالمناسبه يعني انا يعني ارى هذا ارى الشخص كلما كان اقرب لمجالس العلم واحرص على الخير اراه اكثر ادبا كلما ترى الشخص ابعد كلما تراه اقل ادبا كلما ترى الشخص ابعد عن السيد كلما تراه اقل ادبا شخص اراه مبتعد بس اللي يعني جاء جاء عند جا الطلاب جا جا قلت لماذا انت تقدم هكذا وينظر هكذا لا يعجبك فانت هذا طيب واسكت قل في نفسه الله يكفيه راى نفسه يعني قرر يفعل هكذا ثم تجده بعد ايام إذا به يخرج بهدف مقامات أخرى في نفس المكان. يخرج بالأمور ويخرج بأشياء سبحان الله من أن وينبهر بالإنترنت هو أصلاً المشكلة عندما شخص جالس عند الانترنت ملازم له ويغيب عن الدروس لأجله ويغيب عن مواطن الخير لأجله ولا يحرص لأجل ماذا أو عاقب على نفسه. عطفاً على الناس يعني شخص يخرج في الانترنت يشاهد فيلما يشاهد صورا يفعل امورا ثم فساد أحواله وفساد أموره يأتي في اليوم التالي يخرجها علينا، في اليوم التالي يأتي يخرجها علينا هم لماذا لأنهم ليس مستعدين عنده عند هذا يعني ايش تعرف الذي تقوده الشياطين؟ الشخص الثاني هادف قل له يا أخي كذب و الشخص الثاني كيف حاتب لا سامحوني أنا أصف لكم مستعد هكذا الشيطنة الشهور عجيب والله أنا تعذب يعني, يعني النفح والتوجيه والتعليم والتاديب الذي ينبغي ان يشكر المرء عليه يصير عند بعض الناس مثالب وتجد شخصا جاهلا غير مؤدب وغير فاهم وغير يأتي يتكلم ويذهب الى هذا ويذهب الى هذا ويذهب الى هذا لا والله لا لا يعرف حقيقه نفسه سبحان الله تجد شخصا والله كذا انتبه سبحان الله كما قلت لذاك في ذلك اليوم قلت له والله أنا إذا كنت مكانك وقلت لسيخي كلمة وشيء إليه بها هكذا أنا كنت خفضت نظري ما نظرت في وجهه إلى أبدا بعد هذا قل له كلمة هكذا الكلام سيئا والله إذا أنا إذا أنا لا أنظر في وجهي بعد هذا أخرج و... لا تبجح واش وتسهد... الله يسهل بيني وبينك الله يسهل بيني وبينك الذي تريد. الشكوى منكم إلى الله من, ح... من أنثار هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى أحد سواه وهذا أمر عظيم هم يضبون أنفسهم لما يأذونه والله هذا وهذا الذي أنا أحضر له لما لما يبتعدون غدا متحزبين او جهالا من الذي من اللي من الذي الناس يقول طيب الا يمكن في المقابل انك يعني هؤلاء ظلمنا كذا لا تقل لهم شيء اترك ما هؤلاء هم اصلا وصلوا الى درجه بحيث إذا طرقوه أنا أصلا يعني بعضهم ما بدأته بشيء لكن هو يتكلم بأسلوب يعني بعضهم أصلا بدأ الكلام يلومني لا يريدني أنني في المقابل أقول له لا يصدق يعني بعضهم جاء يعني هو جاء يؤدبني لأنه جاء يعلمني أنك لا ينبغي أن تقول هذا الكلام يقول أنت تريد ما زلت تردد هذا مرض أقول بعض الناس لا يحضرو ال ال الدرس وتجلوا الجو ويأتي أحيانًا يقول أنت يعني تردد هذا الكلام قلت له إذا كان عندك عندك ليس عندك خلاص أنا ما قلت فلانا فعل إذا كنت أنت ممن يتردد يتردد لا لست أنت مستقيم خلاص لست الكلام لك أنا لم أقل فلان لو كنت اريد أن أقول فلان اقول فلان هل أنا أخاف منك لكن أنا قلت كلاما عام لا بد أنني أتراجع أو أنني لا أتكلم هذا الكلام يريد أن يؤذبني والثاني ياتي يريد ان يتكلم يقول لا انت تقول كذا ولانني قلت لا اسكت لا تتكلم اسكت مطالب انا ويقول الشيخ الالباني مطالب انا بكل سفيه إن يتكلم أقول لا اسمح له بالكلام هؤلاء لا يدرون بلا اي شيء يؤدي بهم هذا الكلام والله من لا يراني اهلا للتاذيب او التدريس او التوجيه لا يجدي لا هناك الا يذهب الى من يراه اهلا اذا كان يرى احدا في الدنيا أهلاً والا فامثال هؤلاء والله المشايخ الكبار العلماء الذين هم في اكبر عالم في السن في هذه الدنيا اذا اذاهم ربما ستجدهم يردون عليه ولن يتحملوا عمر الله. فأنبغي أن يعلم أن مثال هؤلاء أنا لا أبدأهم بشيء. وإذا كنت سأتصرف مع كل شخص أرى عنده شيئا بسيطة، سأقوم الآن أجلس على الطري وأنظر وصف الموجودين ربما سأخرجهم. لأنني لا أربع عن هذا بكذا ولا أربع عن هذا بكذا ولا أربع عن هذا بكذا ولا أربع عن هذا في ربما سأخرج نصف الموجودين. لكن هو الآن شخص عنده أمر ربما الآن يستحب وهو أنا الآن اراه يستهد في إصلاحه أو شخص ثاني كذا وشخص ثالث كذا طالما هم يتعلمون ويفهمون شيئا بشيئة نتعاون وننشي إلى الخير صحيحا ولا لا ونصبر على الأثر الذي عنده شيء من الجهل أو شيء من بعض الأحوال التي ليست على مين بقي لعله ينصلح أمره وهذا يجب علي أن أفعله لله صحيحا ولا لا؟ ولا هنا أحد بعد نهاية إذا حضر دروسا أراد أن يرجع إلى بلده رجوعا نهائيًا إن كُل له إذا لا بد أن تدفع المصارفات أو أن أو أطلب أو أطلب منه أن يأتيني بهدية كمثل بعض الذين يعلمونهم القرآن كله لا بد أن إذا ما أذابت لشيء كل مرة كنت آخذ معك لحمًا وشكرا وشكاوة يذهب إلى الشيطان أنا لا أخذ لحما ولا شكرا ولا شكرا السكر والخير عندي أن الطالب يكون مستقيما حريصا على الخير في نفسه حتى ينفع نفسه وحتى ينفع المسلمين من ورائه الشيطان إذا ما أراد أن يغريك إذا ما عرّض أن يخدك عن الخير وأنا قلت هذا إذا تذكرون وكررت هذا أكثر من مرة الشيطان إذا علم أنكم أن وعدنا هنا نجتمع على خير فيحرص على أن يبتغى أحدنا إلى الآخر صحيح؟ يحرص الشيطان على زرع العداوة والبغضاء بيننا هذا ش هذا هذا الشيطان وشيطين الجن وشيطين الإنس في هذه يساعدون في هذا النضمر تخموا هذا محمد يرى ذاك يقول يقول يريد الشبء يشن على الجنين هذه لا يشن حظا على الجنين وعلى يقول له من كيف يقول هذا يقول له الان لا أنا ويكذب إذا علم الشيطان أنك يمكن إذا جلست معي أن تحصل خيرا الشيطان يحرص على أنك تبرضني وعلى أنني أبرضك عرفت هذا؟ وبعض الناس لا ينفع معهم اللين تصبر عليك وتترب وتتناجد ويفعل البلاية تسامحه لكن هو لا يرجع الكلام واضح هؤلاء الفارغون هؤلاء الضائعون لا مستقبل لهم يعني لا يستقبلون عندنا الكلام عام شامل للجميع شخص يريد أن يجي مصلم أنا موجود أنا سأستقبل بقى شخص يجي أنت هنا أقول لا لا لا أنت ماذا تريد تريد شيئا تكلم محمد تكلمني أنا هذا كلم هذا ويش كشفونه يطارقون طارقون ليش عندهم شيء شخص طالب في الخارج يفعل شيئا ثم ينزل يتفرج عليه ما الذي دار والشيء ماذا يصنع معكم الآن سمعت أنه في في حرب ماذا صنع ماذا دار يذهب إلى, الى صاحب له من بلده كيف كذا آه والثاني يسمع له يجلس ويسمع له أيش الجن يا تنظر في كل قلب مش عينه فيه وتستقرث و... وتتقابل تقابل فتدعى المحسن إليك العدو لك سبحان الله تعجب أعجب والله أعجب والله نحن في, في أوقات فتن وأمور لابد أن نكون مجتمعين حريصين على الخير وأن لا نسمح لأحد أن يفرق جمعنا أو أن, أو أن يكون عنده أي شيء ليس جيد وأنا دائما يعني صدري مفتوح للجميع الذي عنده شيء يأتي يكلمني لا تأتي تكلمني إذن لا تتكلم ترى كلامك غلطاً ترى كلامك منكرام أسكد والله تنفع نفسك بهذا وأنا لا يضرني أكواننا أقول هذا حرصاً على من يكون عنده بقية خير وإلا فأنا لو تكلم في جهال وما إلى ذلك لا في ناس مشهورون ولهم شغرة ومتشيقون وما إلى ذلك وأرجو أنني لا بالي بهم فلا نظالي بالجهلة يتكلمون بمنتهى الجهل لكن انا يعلم الله احرص على الخير لهؤلاء الاخوه ولا اريد ان شخ يتشيطن يؤثر بالشيطانة على البقية ولا يكون احد حاجي يقول انا لما علبه ناسا واغضب في بعض الاوقات هذا يسمى شن حرب هذا شن حرب أن أبو إذا ابوه في إذا في, في بيته غضب على أولاده وتكلم فيهم بشده يقولون أنه أنت سلمت الحرب علينا جيدا هذه كلها لأبائكم وكثير من الاخوه هنا وهم يعلمون هنا يتعلمون ويتنبهون إلى أمور ما علمهم إياها اباؤهم أباء أبأ أبأ كثير من الاخوه ربما لا يعرفون كثيرا من الاداب الشرعيه من جهة أنها اداب السرعية ولا يعرفونها بأذلة وبتفاصيلها هنا لما تحصل هذا اذا تتعلم وتصدر ولا ينال العلم مستحن ولا مستكفل نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا ونصلح قلوبنا وان يصلح ظواهرنا وبواطننا. يا اخواني لا بد ان نحرص على صلاح الظاهر والباطن بينهما انتظار اصلح الباطن يصلح الظاهر يقصد الباطن يقصد الظاهر هذا ترى كثيرا من الناس ظواهرهم تقصد احيانا بسرعه مع أن تقولك ترى مستقيما قريبا لماذا فسدت بسرعة الظواهر لأن الظواهر كانت فاسدة مع ادعاء صلاح في الظاهر يعني مثلا إذا أنا لا أحترمك في نفسي أنا لا أحترم أنا أقول هذا شخص في ولكن أنا أحترم أعاملك في الظاهر باحترام في مصلحه لغرض لأنني اخذ منك مالا مثلا طيب الآن لن اخذ هذا ولن أفعل هذا ماذا اصنع لا لا احترام لك خلاص طيب كيف هذا يتغير من هذا إلى هذا ولا هو في الأفضل هكذا نفسه لكن هذا الذي ظهر وهذه نفوس خصيصة ما هذه التي تحترم شخصاً لأنه يخشى أن يغضب عليه فيكون قاطعا عنه مالا أو شيئا من الدنيا هذا خفيف هذا خفيف وإن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمر وضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلاك مضر كوضع السيف في موضع الندى السيف في موضع السيف, السيف والندى في موضع الندى نسال الله تعالى ان يصلح احوالنا و ان يصلح ظواهرنا و بواطننا لنا ذنوبنا هذا الذي يرى ناسا من هؤلاء غير المستقيمين من هؤلاء الذين خرجوا إلى المخالفه من خاجكين او أو من خرج إلى الفرار وإلى خلة الأدب وممن يأتي يتكلم مع الناس على الدعوة وعلى المعلم وعلى سبب هذا مثل هؤلاء لا تسمح لهم أن يؤذوك لا تسمح لهم أن يشوشوك لا تسمح لهم خارعون يأتي فارغون ليس عنده مشكله انه يتجول وليس عنده ذقوى انه يغفل وهذا من الافتلاء انك تبتلى انك تبتلى حيانا بانتخاص مأثار هذا الافتلاء طيب لما تكون معركة فتر مع من هو اكبر منه بعض الناس يرتفع الامر عندهم لان هو يرتفع الامر ماذا؟ انا ويقاصم اطوان ثم يقاصم الشيخة ثم شيخة شيخة ثم شيخة شيخة شيخة عند هذا يعني مثلا نأخذ مثال بعض النسائح ممن ندركهم ونأخذ عنه كالشيخ ربيع مثلا كالشيخ ربيع من النسائح الشيخ حافظ الحكمي فشخص يبدأ مشكلته مع أخيه في الدرس فيأتي إليه قل له يقدر ماذا مع أخيه لا يصبح هذا هو يبدأ بمن يبدأ مثلا بمحمد بكري مثلا طيب يتشاجر معه ثم ينتهي منه يدخل في أحمد شعبان ثم يتشاجر معه يتشاجر معه, معه ينتقل مثلا ثم ينتقل بعد هذا إلى من هو اكبر منه اذا وجد الشيخ رابعا فتجر معه ايضا بعضهم لو انه لقي وزعق فيه الشيخ رابعا بعض الزعقات التي نعرفها والتي, وجد والتي رايناها منه فعند هذا ربما ترك له البيت وخرج وبعضهم فعل هذا, هذا وضر نفسه آخر ما يذكر أن عليا الحلبي كان وشيء ربيع وكذا وزعك ورفع صوته وتركه وده فإنكم هذا؟ هذا يضر نفس ثم بعض الناس يقول لا الشيء هذا يا رجل ليس على الجاتة وكذا لكن الشيء ربيع هذا عالم لا ينتقل إلى محمد النار لا لا إلى درجة لماذا؟ على حسب درجة الفساد عند هذا الشخص لماذا؟ لأنه يم... لماذا يعارك هؤلاء ويصارعهم لماذا؟ بسبب فساد عنده هذا الفساد قد يستمر إلى رسول الله عند بعض الناس عليهم الصلاة والسلام وقد يكون في المرحلة البنيا ورأينا من قبل يا إخواني أنا رايت ناسا يبدأ بعض الناس يعلّف على شوقه سرهم على الايام سبحان الله ما ترك تبنطل فصل إحيته ذهب هنا ترك مكان الخير ومجلس الخير صار ضائعا صار ضائعا مع الأيام فما ضر من تكلم فيه ولا من اساء إليه إنما ضر نفسه أنا لا أحب خلخلة الأمور أنا, أنا أجلس في هذا المكان أجلس وحدي وأنا راضٍ سعيد على الاستقامه قبل خمسة عشر عاما أنا كنت أصلي هنا الفجر وبعد الفجر كنت درسا في خمس دقائق أو عشر دقائق درس قصير حتى عم محمد الذي يؤذن للفجر كان موجود كان يحضر وقتا لما كان للدرس قصير لما طالد درس هو عبابي ويجعل عنده عماله يستعمل هذا؟ وبعد هذا ناجس كان أحد الإخوة يسكن هنا وياتي ينام هنا كل يوم فقط هذا الذي كان معي أنا اقرأ و اقرأه في الكتاب انا اقرأ في الكتاب يجب مع نفسي وحدي وهذا الاخو ينام معي على رب هو يصع هو, أنا... هو ينام وهذا اذا اقرأ وأمبي. جاء امضي جاء اخوان جاء ثلاثة جاء اربعه نقرا سويا في المرة تقول لما قرانا الان صحيحة مستمعين للبطئ هذا مرتين في المرة الأولى بدأنا كمثال. عرفت هذا؟ ولا لا اشكال عندنا لا احرص على جمع ولا عدد. لكن إذا وجد أحد يمشي مسافر. بارك الله. أنا أعرف أن عمتكم إن شاء الله ليس يعني ليس أرى فيهم. ولم أرى منهم إلا الخير وكلكم ان شاء الله حريصون على صلاح النفس أرجو هذا ولكن لا بد منها التنبيه ولا بد من السذكير والواجب علي والذي ينبغي علي شرعة أن أحب لكم ما أحب لنفسي فأنا أرضى لكم الذي ارضاه لنفسي ويعلم الله الذي ارضاه لنفسي والذي ارضاه لكم والذي انصح به نفسي والذي انصحكم به بارك الله فيك وانا يعني ارى في كثير منكم خيرا بل وارى في جميعكم ان شاء الله ارجو في جميعكم خيرا بارك الله فيك نحن نحتاج الى ان نصلح انفسنا وايضا كل عندنا بلاد كثيره فيها جهل عظيم نحتاج ان عن انفسنا وان نمشي بما ينبغي وان نتادب بالاداب الشرعيه حتى نصلح ما في هذه البلاد من الفساد الذي لا يريد أن يكون طالب علم يريد أن يكون عمي خلاص ولا يخيش طالب علم ولا يتعامل كأنه طالب علم وسيأتي سأعمل كأنه عمي أنا أتي يأتيني عوام من أجهل الناس يتكلمون ويجادلون، ولا أقول لواحد منهم اسكت على اعتبار ماذا على اعتبار أنه عمي جاهد إذا أنا والشيخ مقبل رحمه الله يقول أنا ياتيني صلاب العلم فأستأذن منهم أقول لهم عندي مشغول هم يفهمون انهم انشغلون عنده اعمال ويشغل وقته بطلب العلو والمؤمن يقول يأتيني ناس من الزخال فاجر يسمعهم لانني اذا لم معهم سيقولون يتكبروا عليهم واضح فالذي يريد ان يكون عميا يرفع يأتيني لا يقول يرفع يجب ياتيني ويقول انا عمي عمني كأنني عمي ترى؟ يقول له اذا معك لأنك عمي شخص عمي لا وجهوك، لا الجروح، لا وديبك، لا أكل لك شيء. أحيانا يأتي شخص عنده بعض التسويفات وأصبر عليه إلى النهاية. عرفت إذا من يريد أن يكون هكذا أنا مستعد لكن أنا ناس ي يجعلونني أظن فيهم أنهم متقبلون ما أخذ ما أخذوا لهم، وأنهم سيأخذونه بنفس الراضية. هذا ظني وإلا فأنا لو علموا أنهم ليسوا كذلك. سأتعامل معهم على أنهم ليس كذلك ماذا أصنع ونجلس سويا وناكل سويا يعني كما نأكلوا بالعمية بيننا عيش وخبز وملح صحيح وبعد هذا الناس ينسرنا كل هذا وكان شيئا لم يتم كأننا لم نستقيهم الحمد لله يا رب العالمين أجل. ودائما إذا يعني شخص من منك ينظر أنا والله إذا حصل بيني وبين آه كلام يعلم الله انا أنظر هل أنا أنظر من الذي يمكن أن أكون أخطأت فيه؟, أخطأ فيه من الذي يمكن أن يكون قد حصل يعني هو أنصحه نعم ولكن أخص المباراة عندي بنفسي أنني لا أكون أشأت اليه لا أكون تطاولت عليه فانتقين هذا لما أقول لشخص أشك ويأتي يكلم هذا وهذا وهذا وهو جاهل فارغ من كثير من الخير أنا أعلم أن في كثيلاف كان في محله لأن إذا لم يشك أيضا يتكلم وليس من المصلحة أن شخص مئة يتكلم بكلام ليس حزنا أن نصدقه نصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وقال له اعدل او هذه حسبة ما أريد بها وجه الله ما إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ترك فجلة ترك فجلة رعاية لمصالح لكن قال ويلك من يعدل إذا لم قد اختفط وختفط إن لم كن عدل هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشاهد هنا لا تمثل نفسه طبعا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الشاهد هنا أنه لما تكلم بكلام ليس صحيحا رده زجره قال له هذا كلامه غير صحيح صحيح هذا لا تبارك الله والذي عنده شيء دائما ياتي يكلمني انا موجود وافتح صدري لمن يريد ان يفهم ويتعلم لكن الذي لا يريد ان يفهم ويتعلم وانما هو يريد عنده فساد يريد ان يستمر في الفساد فيكونوا الكلام الزانبي والكلام الكثي والكلام الكذا والكلام الكأس هذا ما ماذا اصنع معه بالله وانا بل يريد ان يتكلم ان يتكلم معي وان يقول لي شيء. وكاذب ما اهلا ما تهلم لكن لا يصلح ان انتبه مئة يقول بعد اذنك اريد ان يتكلم معي طيب اهلا ما تهلم مره اريد ان تطور عليك قليلا أن... هو... هو لا يسمح ان يقول له احد هذا الكلام بارك الله واذا تريدون انا وعاملنا الجميع هنا مثلا جمعامله ان الجميع هنا ايش ضيوف شكل يوم فالضيف اليوم انا اذا جاءني ضيف في, في بيتي ليوم ومعه طفل الطفل هذا سكت الأشياء على الأرض واق و ووضع و... ضرب كسر الأشياء و... ماذا سأفعل بهذا الطفل؟ ها ربما لن أزجره حتى ربما ولا أفعل معه سيئة. طيب إذا ولدي أو شخص هو مقيم معنا دائما طفل مقيم معنا دائما يفعل هذا لابد أن يؤديه صحيح ولا لا؟ والضيف الذي أت اليوم هل يصفه النهضة؟ ليس من لغيا. أنا من جاء اليوم نفكر بأشياء أو كثر أشياء نأخذه وابدروه ولد أشياء مع وجوده. فإذا تريدنا نعاملكم ضيوف اليوم أو جئتنا ن ن نمكن أوراق الذي يريد أن يكون مقيما والذي يريد أن يكون ضيفا اليوم. الذي يكون ضيفا اليوم نحن ما فعلنا صبر عليه. نقول هذا شيء شقري. والذي يريد أن يكون مقيما لا لا عامله كمقيم. ك... كولد من الأولاد، يعني طفل من ابن من الأبناء. فأنت فالذي يريد هذا يقول لي، أقوله، وأنا ولا نوليد وأنا تضيع. الله حاضر. تعمل كذا. الذي يريده إذا كان تأذى. نصبرنا، نصبر عليه، وكم يأتينا من ضيوف ونصبر على أحوالهم وأمورهم أن هذا يعني يأتي وقتا يوما يوم ويمشي. لا يصلحان الناس انا وشيئتي اوما ينسأ وأجبه فيهما فالشخص يقول اهل ماذا جئت يا اخي قل والله يريد ان اصطب العلم فا اذا العلم بما ينبغي ليس بالمزاجك انت ليس بالمزاجك لما تراني انا انت بك نسيا ليس صحيحا ليس مستقيما على القرآن والسنه قل لي الى هذا خطا قل لي هذا لا او اونش من هنا لكن شخص يريد ان يخططوا انا انا عليكم وسامحوني في هذا لكن انا لا ادري حقيقه في كثير من الاوقات ماذا اقول في, في مثل هذه الاشياء امور واضحه لنا امور واضحه امور واضحه والله لكن في هذا الزمان نحتاج ان نوضح الواضح the director of the